أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فص صلة من لا دُنْحَكِي مِنْ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ رَبَّكُمْ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 ثُمَّ يُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 تت أيامه وكان عرشه على الماء إلِي أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمم معدودة ليقولن ما يحبسه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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَؤُلَاءَ نِذَالُ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله تريتون ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلم أن زينا بعلم الله والا لا اله الا فهل انتم مسلمون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 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفُّ مِرْيَةٌ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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا باديا رأي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 ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنّ مَالَكُمْ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصيئ إن أردت أَن أنصح لكم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 ما تجريهم واوحي الى نوح ان لا يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنٍا وَوَحِينَ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُرَقُّونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُ مِن قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون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 النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين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 وَنَادَى نُوحٌ لِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ الْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ ساوي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الماء قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ الله إِلَّا من رَّحِمُ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظى الماء وقضي الأرض وغيظ المناء وقضى الامر واستوت على الجودي وقيل بعد للقوم الظالمين ونادى نوح الرب بَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا الَّذِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي عِلْمٌ وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهفط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من منا مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ ذَلِكَ مِن أمْرِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا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 قرون يا قوم لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم تغفرو ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل ماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئ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 تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ فَاقِيدُونَ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظَرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابٍّ باتا إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فَإِن تَوَلّوا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا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 دنيا لعنته ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعده لعاد قوم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 اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا واننا في شك كَم مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخزير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأثير كُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ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 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَآتْ ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خوفا قالوا لا تخف قالوا لا تخف اننا ارسلنا الى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فبشّرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا ان هذا لشيء عجيب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 وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هؤلاء أُولَاءِ بَنَاتِيهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ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 منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم قُلْ بُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا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 قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نترك مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نفعل فِي أَمْوَالِنَا مَا نشاء. إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا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 كلت وإليه أنيب، ويا قوم لا يجرم أنكم شقاق أي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح.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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك كما بعدت ثمود وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الْرِفْدُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰنَ قُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ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 ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نف سُن إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ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 وأما الذين سعدوا ففي الْجَنَّةِ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير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 نحفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم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 وأقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا أَمْلَأَنَّهَا نَمَّا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلٌّ قُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُونَ بيت به فؤادك وجاءك في هذه الحق و موعظه للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون